ولا قدر آه نزله اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشا ما ذاغ البصر وما طغى لقد رأ من آيات ربه الكبرى افر ايتم لات والعزى وَمِنَ آيَاتِهِ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ